بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود أُحِلَّثْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ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 لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا ام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 وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْتَ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِي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 اليوم أكملت لكم دينكم وأسممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن وَا فِي مَخْصَاتِ غَيْر مُتَجَانِفٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ طيبات وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهِ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 اذا آتيتم من اجورهن احسنين غير مسافحين ولا متخذي اخدان ومن يكن اَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ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 وَإِن كنتم جنبا فَطَهُرُوا وَإِن كنتم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وَأَيْدِيكُمْ منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريدون طَهِّرْكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَثَّقَكُمْ بِهِ إِذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعذلوا اعدلوه وَأَقْرَبُ للتقوى وَاتَّقُوا الله إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ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 حاب الجحيم، يا أيها الذين آمنوا، اذكروا عما الله عليكم إذ.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 وأقرضتم الله قرضا حسنا لا عنكم سيئاتكم ولا جنات تجري من تحتها الأنهاض فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضل سَوَاءَ السَّبِيلِ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 ومن الذين قالوا إنا نصارا أخذنا ميثاقهم فنسوح حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة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 قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من سَبَّحَ رَبَّكَ وَسُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ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 قُل فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ بْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا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 يبين لَكُم على فترة من الرسل أَن تقولوا ما جاءنا من بشير وَلَا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير وإذ قال موسى لقومه يا قوم الذين نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم لوكم وأتكم ما لم يأتي أحد من العالمين يا قوم الأرض مسدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين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 وَإِنَّ لَنَدْخُلَنَّ لن أَحَدَهَا يَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّ الدَّاخِلَ قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله إِن ان كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إن لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا فاذهب أنت وربك قال ربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون قال رب اني لااملك الا نفسي واخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عليهم أربعين سنتا يتيهون في الْأَرْضِ فلا تأس على القوم الفاسقين واثل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقب مِنْ من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسرت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك أَخَافُ أخاف الله رب العالمين.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 أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني وَا قِيلَ انَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ ان او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَى الناس جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْ هم رسولنا بالبينات ثم إن كثيراً منهم بعد ذلك في الأرض لا مسرفون الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا, أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقتلوا أطع أيديهم مِنْ من خلاف أو ينفو من ذَلِكَ ذلك لهم خزي في الدنيا.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 بسم الله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله واجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُ أَنَّ لَهُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تكبل مِنْهُمْ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 وَالسَّارِقُوا وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَانَ كَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ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 أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ والله على كل شيء قدير يا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 كَانُوا للسحت، فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّكَ شيئا. وَإِنْ حَكَمْتَ فَحَكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ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 وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَافِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالْنَفْسِ والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَقَفَّيْنَا يَنَالَ عَلَى أَثَارِهِم بِعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة بالتوراه وهدى وموعظه للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم وَبِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَأَنْزَلَ إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ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 إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَأَنِ قم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم واحذرهم وَاحْذَرُهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ So if you أَنَّمَا يُرِيدُ then you know بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون يا أيها الذين آمنوا لا ت تت... يَأْخِذُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ الله لا يهدي القوم الظالمين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 يَأْبَى الْفَتْحَ أَوْ أَمْرٌ مِنْ عِنْدِهِ فَيَصْبَحُوا عَلَى مَا أَسْرَفُوا فِيهِ نَادِمِينَ ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فاصبحوا خاسرين يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتون إِنَّ اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِى عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم ذلك فضل الله فيهم يساء، والله واسع عليم. إنما ولي يكمن الله ورسوله والذين آمنوا الذين ويؤتون الزكاه وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون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 وَاتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِذَا نَادِيْتُمْ إلَى الصَّلَاةِ اتَخَذُوهَا أُزُوَّ وَلَعِبَ ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنكمون منا إلا أن آمنا بالله وما إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل يُقُونَ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَسُوبَةً عِنْدَ الله مَنْ الله وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَهُ مِنْكُمْ الْقِرَدَةَ وَالخَنَازِيرَ وَعَبَدَتْ أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل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 وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الرب أبناء والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة. وَلَسْتَ أَيَدِي وَلَعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَا يَذِيدُ نَفَرًا مِنْهُمْ ما أُنزِلَ إِلَيْكَ من ربك طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ والبغضاء إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةَ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 منكم أممكم قد صده وكثر منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما إليك من ربك وإن تفعل فما بلغ الرسالة والله يعصمك من الناس إن الله لا القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والانجيل وما انزل اليكم من ربكم ولا ينس دن كثيرا ممن ما انزل اليكم من رب بِكَطُوِيَانَ وَكُفْرَ فَلَا تَسْعَلَ الْقَوْمُ الْكَافِرِينَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالْحَافِظِينَ مِنْهُمْ مَعْرُوفُونَ والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم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 وَلَا تَهُوَا أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ وَحَاسِبُوا أَلَّا تَكُونُوا فِتْنَةً فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ ثَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بِاللَّهِ فقد حرم الله عليه الْجَنَّةَ وماواه النار وما للظالمين من انصار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 تَعْفُونَ وَاللَّهُ وَفُورُ الرَّحِيمِ مَا الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ إلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدْقٌ كان يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون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 ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بَنِي إسرائيل على لسان داود وعيس بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يثاونه عن منكر فعلوا لبي سما كان يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لَنُعَذِّبَنَّ أَنفُسَهُمْ أَن سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ لَهُمْ خَالِدُونَ وَلَمْ يَكُونُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ذن الناس عدا للذين الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا أَدَتَ لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَرَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْ جُمْطَى السِّينَ وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ تكبرون واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق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 كي وَنطْمَعُ أَن يَدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا إِنَّ الْأَنْهَارَ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ والذين كفروا وكلبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيْبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولا يأخذكم بما كنتم ايمان فكف إطمارته اطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبه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 كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. يا أيها الذين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 فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَسَّتْهُمُ الضَّرَّاءُ ءَامَنُوا إِذَا مَسَّتْهُمُ الضَّرَّاءُ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ تَقَوَّوْا ءَامَنُوا ثُمَّ سَنُ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَبْلُوَنَكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ صيدهناله أيديكم ولما حكم لا يبلونكم الله بشيء من الصين 111. طيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخاف بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمْ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 وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للن والناس والشهر الحرام والهدي والقلائد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 اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاء والله يعلم ما تبدون وما تكتبون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو وَتَكُونَ لِلْمُؤْمِنِينَ الخبيث فاتقوا الله يا مِنْ كُفْرٍ لعلكم تفلحون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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ إلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ أَبَا أَأَقَلُو كَانَ أَبَا لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذاه تَذِيتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ يَا ايها الذين امنوا شهاده بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصيه اثنان ذو عدل منكم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 بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطين طير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني.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 وَإِذْ أُوحِيَتُ إِلَى الْحَوَارِيِّنَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَشَهَدَ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُونَ يَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنْتُمْ قَالُوا نُرِيدُ أَن نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطُمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ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 وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم